اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إف والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب آخره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 أبدا ما أحييتنا واجعل هلوانث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا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 اللهم تقبل صيامنا، وقيامنا، وركوعنا، وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك منيبين، لك أواهين يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار اللهم اعتق من النار اللهم حرم لحومنا على النار اللهم حرم علينا النار اللهم حرم لحومنا على النار اللهم انا نسالك رحمه من عندك تغننا عمن عن سواك اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغننا عمن عن سواك يا مَلجَأَ الفُقراءِ والأغنياءِ ومن الطافَهُ تكشفُ الأسواءَ والضَرَرَا اللهم فرّج همَّ المهمومينَ من المسلمين اللهم فرّج همَّ المهمومينَ من المسلمين اللهم فرّج همَّ من المسلمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا دين لنا الا قضيته ولا ميتا الا رحمته ولا دين لنا الا قضيته ولا مريض الا عفيته ولا مبتلا إلا عاقيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالبا للعلم إلا وفقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأذن الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الشام اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم ثبت اقدامهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم ووحد رايهم اللهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اشف مرضاه اللهم اشف مرضاه اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك باليهود والنصارى ومن عاولهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هم اللهم إنهم قتلوا رجال المسلمين فاقتل رجالهم اللهم وإنهم رملوا نساء المسلمين فرمل نساءهم اللهم وإنهم يتموا أطفال المسلمين فيتم أطفالهم اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هم اللهم اجعل هذا البلد آمناً سخاءً رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك رداً جميلاً اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ردنا إلى دينك رداً جميلاً اللهم إلا نسألك بكل اسم هو لك سمع